تكلمت في الدرس الماضي عن ثمرتين اثنتين من ثمرات الإيمان بالقدر ألا وهما الرضا واليقين والاستغناء بالخالق عن الخلق الرضا واليقين والاستغناء بالخالق عن الخلق سبحانه وتعالى الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالقدر الاستعانة بالله عز وجل الاستعانة بالله عز وجل فمن آمن بالقدر وعلم أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى تخلص من حوله وطوله وقوته وعقله ولجأ إلى حول الله وطول الله ومدد الله وقوته فصدق في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فكثير منا يكذب وهو يطلب الاستعانة من الله في قوله كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين كثير منا يكذب في طلب الاستعانة من الله إياك نعبد وإياك نستعين فالاستعانة الصدق في طلب الاستعانة من الله عز وجل ثمرة لن تتذوق طعمها ولا حلاوتها إلا إذا حققت الإيمان بالقدر إذا علمت يقينا أن كل شيء بتقدير الله وأن كل شيء في الكون بأمر الله فأنت تتخلص من حولك وطولك ومددك وقوتك وفكرك وعقلك وغناك وأسباب الدنيا وتصدق في طلب العون من الله تبارك وتعالى وحده قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لا يحقق صدق الاستعانة إلا من حقق الإيمان بالقدر لأن صدق الاستعانة ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر فما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه كله مقدور عليه ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله عز وجل له من ذلك في الكتاب السابق قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فمن علم ذلك يقيما وهذا هو الإيمان بالقدر سأل الله عز وجل العون في أن يصدر على ما قدره له وأن يوفقه في شكر ما يسره له اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لابد عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله خلي بالك قال الحفظ ابن رجب في كلام نفيس قال ما تقف عليه لغير ابن رجب في كتابه الماتع جامع الألوم والحكم قال وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره يعني أنت لا تقدر على أن تجلب لنفسك مصلحة إلا بتقديره الحق سبحانه ولا تيلك ان تدفع عن نفسك ضرره الا بتقدير الحق سبحانه واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك قال العبد عاجز عن جلب ما ينفعه وعن دفع ما يضره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه الا الله خلي بالك عشان تعرف هتطلب استعانه منين هتصدق تطلب الاستعانه منين العبد عاجز عن جلب ما ينفعه الا بتقدير الله وعاجز عن دفع ما يضر إلا بتقدير الله والمعين على كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخزول اللهم أعين ولا تخذلنا يا رب فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخزول وهذا هو تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال خلي بالك لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله خلي بالك في فعل المأمورات يعني أنت عشان تصلي نحتاج تصدق في طلب العون من الله أن يعينك على الصلاة وللأ يعني أنت لم تصلي إلا بعون من الله لك ولن تترك الحرام الا بعون من الله لك لن تفعل كل مأمور الا بعون الملك الغفور وليت تجنب كل محظور الا بتوفيق الملك القدوس سبحانه وتعالى فاذا العبد محتاج الى الاستعانه بالله في فعل المأمورات ومحتاج الى الاستعانه بالله في ترك المحظورات ومحتاج الى الاستعانة بالله في الصبر على المقدورات حولها ثاني العبد محتاج الى الله يعني يطلب العون من الله في فعل المأمورات صلي صم افعل كذا هذا هو فعل المأمور فأنت محتاج إلى عون الله لك في فعل المأمور ومحتاج إلى عون الله لك في ترك المحظور لا تسرق لا تزن لا تشرب الخمر لا تقول أماناتكم لأن محتاج إلى عون الله لك في ترك المحظور ومحتاج إلى عون الله لك في الصبر على المقدور لأن أنت في كل أحوالك وأحيانك محتاج إلى أعون الله سبحانه وتعالى قال فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ يوم القيامة, ويوم القيامة ولا يقدر على الإعانة على كل ذلك إلا الله عز وجل فمن حقق الاستعانة عليه حقق أن توزدق في طلب العون فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه سبحانه وتعالى وفي الحديث وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ووصية النبي لمعاذ رضي الله عنه قال يا معاذ الله اني لا احبك قال بي ابي انت ام يا رسول الله والله اني لا احبك قال فلا تدعن دبر, دبر كل صلاة تقول اللهم اعني اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اذا اخي الحبيب نحن محتاجون الى عون الله تبارك وتعالى ولن نصدق في طلب العون من الله إلا إن آمنا بالقدر وعلمنا يقينا أن المأمورة والمحظورة أن المأمور الذي أمر الله عز وجل به إنما هو تقديره سبحانه وذي إرادة شرعية ولا كونية إرادة شرعية وما نهى الله تبارك وتعالى عنه إرادته وتقديره شرعية ولا كونية شرعية وما وقع من المصائب والبلايا تقديره شرعية ولا كونية كونية قدرية خلقيه فكله بتقدير الله سبحانه وتعالى فالعبد محتاج إلى الله الى ان يحقق الاستعانة بالله الى ان يحقق حقق الاستعانة على الله سبحانه وتعالى في كل احواله لن تحقق هذا الا اذا امنت بالقدر وعلمت ان كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى فحينئذ تصدق في طلب العون ممن قدر قال ابن القيم في كتابه القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين قال كلاما يحتاج المسلم الى ان يقرأه مرات بعد مرات اسمع ماذا يقول يا الله يقول اعلم ان كل حي سوى الله فهو فقير الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره خلي بالك والله ابن الكلام وركز قوي. قال ابن القيم رحمه الله اعلم ان كل حي سوى الله كل عبد بقى فقير الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره شير ولا لا طيب والمنفعة للحي من جنس النعيم أي شيء ينفع هذا نعيم والمنفعة للحي من جنس النعيم والمضرة للحي من جنس الألم والعذاب فلا بد من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب اللي هي المنفعة اللي أنا عاوزها والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه الأول أن أحقق ما أريدت والثاني الا يكون هناك مانع يحول بين وبين ما اريد خلي بالك قال ابن القيم فها هنا اربعه اشياء فصل الاصلن دل الى اربعه اشياء قال امر محبوب مطلوب الوجود بالاولانيه او الاولى والثاني امر مكروه مطلوب العدم كره انا مش عاوز يحصل امر محبوب مطلوب الوجود والثاني امر مكروه مطلوب العدم والثالث الوسيلة الى حصول المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه واضحه انت معايا ولا ايه مسائل روح جدا اهو يبقى الاول ها المطلوب المحبوب والثاني دفع المكروه ده حتى اصل الى العدل لا وجود له الثالث الوسيلة اللي هتوصلني للمحبوب والرابع الدافع او المانع اللي هيخلي بين وبينه المكروه جميل خلي بالك الله قال ابن القيم فهذه الامور الاربعة ضرورية للعبد بل ولكل حي سوى الله لا يقوم صلاح العبد الا بها اذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المحبوب خلي بها عشان نوصل بقه اذا عرف هذا هنفصل الأربعة. اذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المحبوب وحده لا شريك له طيب دي دل الاولى والله سبحانه هو المعين للعبد على حصول المطلوب والله سبحانه هو المعين للعبد على دفع المكروه الله سبحانه هو المطلوب المحبوب وحده لا شريك له وهو المعين للعبد على حصول المطلوب فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره وما سوى الله خلي بالك عندي هو المكروه وما سوا الله هو المكروه أي شيء سوا الله هو المكروه المطلوب بعده والله وحده هو المعين على دفعه فهو سبحانه الجامع للامور الاربعة دون ما سواه. وهذا هو معنى قول الله اياك نعبد وياك نستعين ثم يقول خلق بالك من الكلمتين دول دوني. فطوبى لمن اقبل على الله بكليته. بل من تعرفت بان المطلوب هو الله. وان الذي يعينك على هذا هو الله. وان الذي حل بينك بين المكروه هو الله وان كل ما سوا الله هو المطلوب بعده. فالله سبحانه الجامع للامور الاربعة. قال فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال خلي بالكم الكلام فإن الله إذا أقبل على عبد استنارت جهاته أي جهات هذا العبد خلاص إذا أقبل الله عليك بعطفه وحبه ورحمته وكرمه وجوده وفضله إذا أقبل الله على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت على العبد آثار إقبال الله من بهجة الجلال وآثار الجمال وتوجه إلى العبد أهل الملأ الأعلى بالمحبة والمولاة لأنهم تبع لمولاهم فإذا أحب الله عبدا أحبوه وإذا والى الله وليا والوه إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني, إني أحب فلانا فأحببه فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض فيوضع له القبول بينهم ويجعل الله قلوب أوليائه وليس قلوب المنافقين ولا المجرمين ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته ويلحظه الملؤ الأعلى وأهل الأرض بالتبهيل والتكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية تبقى الرب أن يعرض عنه خلي بالك من الخطر ده. ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أعماله وأحواله وقارنه سوء الحاش. وقارنه سوء الحال وفساده في دينه وماله فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنه أو وجد بارقة من حبه ثم سلبه. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. هتبقى ضنك بقى الذي قال الله فيه: ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكة ونحسره يوم القيامة أعمى. أي سعادة تجنى وقد أعرض الله عنك؟ وأي بؤس أنت فيه وقد أقبل الله عليك؟ أي سعادة تجنى وقد أعرض الله عنك؟ واي بؤس انت فيه وقد اقبل الله عليك يا سلام لما تقرر تعيش مع ربنا اللهم ارزقنا الانس بك هي دي جنة الدنيا ما حدش يستشعر ابدا معنى كل كلمة ذكرها ابن القيم الا ان عاشها واحس طعمها حقيقة خلي بالك ليس كل من حصل العلم ذاقه وعرفه لا فرق كبير بين من يتعلم العلم ويعمل بالعلم فرق كبير كما بين السماء والأرض بين من يحفظ ويقول وبين من يتذوق ويعيش ويحقق ويحول هذا العلم في حياته إلى واقع فيمتلئ قلبه بالرضا عن الله وبالأنوار أنوار الحب لله سبحانه وتعالى فطلب العون من الله عز وجل لن تذوق هذه السمرة إلا إذا حققت الإيمان بالقدر لا اريد ان اطيل في كل ثمرة wentre احتاج الى محاضرات اكثر الثمرة الرابعة من ثمرات الايمان بالقدر صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب المؤمن بالقدر لا يضيع الاخذ بالاسباب كما قلنا فالايمان بالقدر لا ينفي العمل بل المؤمن بالقدر ياخذ بالاسباب ولكن الفارق بين المؤمن بالقدر وغيره ان المؤمن بالقدر يأخذ بالاسباب ويعلق قلبه بمسبب الاسباب لا بالاسباب هذا هو المراد بصدق اعتماد القلب على الله وخلي بالك كثير من الناس مش واخد بالهم مسألة دي يقول لك دلما دائت قوي فرجت انت عارف العبارة دي معنائه كثير من يرددها لكن قلة هي التي تدرك معناها يقول لك دلما دائت قوي فرجت انت عارف ليه لأن لما ضاقت عليه أموره وأحواله وقطع الطمع في أن يجد فرجا لكربه عند كل البشر صدق في اللجء إلى رب البشر وفي لحظة صدقه فرج الكرب رب البشر لحظة صدقه بس خلاص ما أقول لك ما عدلش باب بقى إلى ربنا هو خلص ما عدلش باب ألجأ إليه إلا الملك فتجد صدق اللجء تجد صدق اعتماد القلب على الله ان ما فيش هيفرج هذا الكرب إلا الله والله العظيم يفرج بس طول ما منت لا ده لسه فلان أنا عارف الوزير فلان وفلان المحافظ ده أنا علاقت به كويس ورئيس مجلس الإدارة فلان أنا عارف وتجد قلبك المريض ما زال معلقا بالأسباب انت مأمور تخذ بالأسباب لكن اللي أنا أقصده لا أقصد أن أقلل من شأن الأغلب الأسباب لكن ال الذي أقصده حتى لا أنقض ما أصلت أن قلبك معلق بالسبب، ولذلك أهلنا كثير منا كذاب في التوكل. اللهم نزقنا الصدق. مع ليش المسألة تحتاج مصارحة؟ يعني أنا بلو أطلع من البيت والتوكلت على الله. أنا صادق في المسألة دي؟ هل أنا صادق في اللفظ دي توكلت على الله؟ هل أنا صادق فيها فعلًا؟ هل أنا صادق في التوكل على الله؟ هل أنا خارج للأخر بالاسباب ولكن قلبي معلق بمسبب الأسباب لا بالأسباب؟ ولا لا زال قلبي معلق بالسبب دون رب السبب؟ عشان كده نحن نحتاج الى صدق في تحقيق التوكل عاوزين صدق في تحقيق التوكل كيف يعتمد القلب على الله وكيف يصدق في اعتماد على الله سبحانه وتعالى تؤمن بالقدر تحقق الايمان بالقدر تعلم يقينا ان كل شيء بتقدير الله طيب الله يعني السبب ده لو الملك سبحانه ما قدرش له نتيجة مش يعطيك نتيجة يبقى تعتمد على السبب ولا على مسبب السبب رجل يجامع امرأته والحيوان المنوي يصل الى البوايضة ويخصبها كمان يخصبها والنطفة تبقى علقة واول ما تتحول الى علقة وتتعلق بجدار الرحم الملك سبحانه وتعالى يأمر الملك فيسقط النطفة قل لك المرأة سقطت خلاص كل الاسباب تمت لكن مسبب الاسباب سبحانه وتعالى لم يرد خلاص شوف الامام بالقبر حلو ازاي يا سلام هتعيش في غاية السعادة والله لو زقت المعاني دي ايه تب الذاكر وطالب ذكي وانتاخذ بالاسباب في الصهر والتعب والتحصير لكن اللحظة اللي هتغتر فيها بعقلك وذاكرتك الحافظة هي لحظة سقوطك وضياعك لكن انت بتاخذ بالاسباب وبالذاكر وبتجد وتجتهد وفي نفس الوقت قلبك كالعصفور المبلل بماء المطر يرتعد ويرتجف ويسجد لله تبارك وتعالى ويتضرع اليه ويطلب منه التوفيق والسداد والرشاد هو ده الفرق ده بينك مؤمنين وبين المشركين ما هم المشركين بياخدوا بالاسباب ونجح المشركين اخذ المشركون بالاسباب وتقدموا ليه لانهم عبدوا الاسباب فاعطتهم الاسباب نتائجها لان لله سنن في الكون لا تتبدل ولا تتغير الارض لما تزرعها مش عشان انت مؤمن الارض تطلع لك ولو زرعها الكفر ما تطلع لهش لا هتطلع له برضه ولو انت اهملتها مش هتطلع لك حاجة لو قعدت جنبها طول الليل وطول النهار مش هتطلع لك حاجه لأن ربنا أودع الكون أسبابا قال شيخ الإسلام ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب والله خالق الأسباب والمسببات في الدنيا والآخرة حتى دخلك الجنة سبب ودخلك النار بسبب وتفوقك بسبب وسقوطك في أي عمل بسبب فدسنا لله في الكون ان لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي تلك السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحابة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللفصلة الارض الى اخر الايات في هذا الباب فالمشرك اخذ بالاسباب فاعطته نتائجها المسلم يجب عليه ان يأخذ بالاسباب لكن الفرق بقى بينه بين المشرك أن المسلم يأخذ بالسبب ويعلق قلبه بمسبب السبب تبارك وتعالى وهذه يا إخوة هي حقيقة التوكل فالتوكل على الله من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر خلاص انت مؤمن باب بأن كل شيء بتقدير الله فانت بتاخذ بالسبب بس انت قلبك مش معلق بالسبب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة ترك سببا لم يأخذ به لا أخذ بكل الأسباب أسباب الحيطة والحذر الذي يجب أن يتجه إلى المدينة يجب عليه أن يتجه شمالا لو هو في مكة لازم يطلع الشمال ان المدينة الشمال مكة لكن النبي اتجه جنوبا لان المطاردين سينطلقون ناحية الشمال ليبحثوا بين الصخور وبين حبات الرمال عن النبي وصاحبه طيب يبقى يرجع للجنوب هم يطلع فوق والنبي اصلا نزل الى تحت ومدة البحث يبقى اول يوم شديد والتاني يوم العزيمة هتقل والثالث يوم خلاص هييئسوا يبقى ننقص الغرطه لثلاث ايام واحنا ما نعرفش الطرق اللي تودين المدينة من اقصر طريق يبقى تشوف لنا راجل خريت عالم بالطرق حتى ولو كان مشركا يبقى عبد الله بن قريطه ولما كان صديقي ركز يبقى مجهز الراحلتين وعبد الله بن ابي بكر رضوان الله عليه جميعا يبقى مجهز الراحلتين ويبقى يجيب الطعام وتبقى اسماء تجيب برضه الطعام ويبقى عبد الله بن وراقه يجيب الاغنام مفيش مفيش سبب ما ما اخشله ولا زي شوف بقى شوف حقه التوكل بقى وسمره الايمان بالله وبالقدر فجأة انقطعت كل هذه الاسباب يا الله بين غمضه عين وانتباهتها تعطلت كل هذه الاسباب كل ده عشان المشركين ليوصلوش للنبي وصاحبه في الغار. اهم حوالين الغار. وقفينوا الدمب الغار. والصديق. قولوا رسول الله لو نظر احد تحت قدميه لرآنا. فتعطلت كل الاسباب. فتدخلت مباشرة عظمة ومعية مسبب الاسباب. فقال المصطفى الذي يؤمن بمسبب السبب لا بالسبب. يا ابا بكر ما ظنك باثنين. الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. إن الإيمان بقى مسبب السبب، ما هو السبب هو خلاص انقطع، ما عندك سبب، ما عندك سبب، كل اللي النبي أخذه من أسباب زال، بوصول المشركين إلى الغار، بس هو أخذ بالأسباب لأن سورة نجية، لا ده أخذ بالأسباب لأنها سن رابنية لله في الكور، لكن قلبه معلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ومن ثم لما انقطعت الأسباب تدخلت إليه مباشرة وعلى الفور عناية مسبب الأسباب وحفظ مسبب الأسباب، والمعية هنا هي المعية الثانية. من أنواع المعية فالمعية نوعان معية عامة وهي معية العلم والإحاطة والشمول والمعية الخاصة وهي معية الحفظ والنصر والتأييد والمدد إن الله معنا بحفظه بعنايته برعايته خلاص ومن كان الله معه فمن يخاف اخواننا انا عاوزك تعيش في دي مش مجرد كلام نظري والله لو كلام نظري عجت في البيت وخلاص وتقرأوا انت وخلاص بعد كده كتاب ينزل حتقرأه لكن عاوزك تعيش المعانى من كان الله معه فمن يخاف اما تشعر بمعية الله لك تخاف من ايه فالتوكل ثمرة فلوة من ثمرات الايمان بالله وقدره هاجر عليه السلام صحرة ترامية لا بيت ولا شجرة ولا حتى نخله ولا انس ما فيش حاجة خالص ما فيش اي سبب من اسباب الحياة اطلاق لا يوجد اي سبب من اسباب الحياة اللهم الا اللهم الا وضع إبراهيم عندها ورضعها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ما والحديث في صحي البخاري حديث ابن عباس الطويل بس وانصرف إبراهيم ايه ده وبعدين تتعلق به والقصة معروفة للجميع ومش ده اللي يعنيني اللي يعنيني ان تعيش الدرس وتتعلم الدرس هاجه بتقولوا لا من تتركنا في هذا الوادي الذي لا انس فيه ولا شيء لا ترى فيه شيئا على الاطلاق من اسباب الحياة البيت حتى ما تبناش زمزم ما تفكرتش ما فيش اي مخلوق لا ترى الا جبل الصفا والمروة وهما اقرب وهما يعني اقرب جبلين لا ترى شيئا على الاطلاق لا ترى الا جبلين سودت حجارتهما حرارة الشمس لا ترى الا رمال انعكست عليها اشعة الشمس فكادت الاشعة المنعكست فقط ان تسرق الابصار ومع ذلك ابراهيم عاوز السبه ويمشي رضوان الله صلى الله وسلم وابارك عليه فبيقولوا الى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا انس فيه ولا شيء وابراهيم لا التفت اليها فقالت اه الله امرك بهذا وخلي بلق شوف جاء من بقى ثمر التوكل يعني اللي قدر لنا المسألة دي الله هو اللي قدر المسائل دي اه, آه الله امرك بهذا فاشار برأسه قال نعم قالت اذا لا يضيعنا شوف انه قلتها سهلا ازاي وبرد طلع مني برد ازاي وحضرتك سمعتها برد بنفس البرود اللي طلع من عندي ده لكن العبارة دي تجسد منهجا في التوكل منهجا كاملا في التوكل إذا لا يضيعنا خلاص يا الله إذا لا يضيعنا تب فيه الأسباب فين الطيب تب تب سب الأكل الطيب تب أشرب تب أي سبب إذا لا يضيعنا ما دام الملك قدر فالتفت التهاجر إلى مسبب الأسباب لا إلى الأسباب وكان ما كان نزل جبريل والقصة المشهورة المعروف اللي أنا عاوز يقوله إن فيه رواية صحيحة صححة الحافظ بن حجر في كتاب الحج فتح الباري لما إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قالت له هاجر الله أمرك بهذا قال نعم كتير منكم يسمعش الرواية دي قالت إذا لا يضيعنا رواة صحيح هذا قالت هاجر رضيت بالله يا سلام خلاص رضيت بالله رضيت بالله منهج فكان ما كان نزل جبريل وفجر عين زمزم ونادى على هاجر وقال لها إنها هنا بيت الله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه إنها هنا بيت الله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه فلا تخشوا الضيعة وفي رواية أخرى عند الطبري بسنة حسم الحارث والمحجر من حديث علي رضي الله عنه أن جبريل قال لهاجر الرئة على المرة في السط الأخير قال من أنت قالت أنا أم ولد إبراهيم لأنها نسبت نفسها إلى معرفة لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء أنا أم ولد إبراهيم فقال جبريل هذا هو الشاهد من حديثه قال وإلى من وكلكما يعني سبّكوا هنا المين قالت إلى الله فقال إبراهيم وكلكما إلى كاف أليس الله بكاف عبده أم موسى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أربئه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وأفعند thee فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني صار سبب الإهلاك سبب أمن بأمر مسبب السبب هترمي في اليم في البحر ويبقى البحر ده رب العزة مسبب الأسباب يجعل السبب الاهلاكي سبب نجاه عشان قلبك ما يعلقش بالاسباب بقى وحترمي ابنك في البحر ايه يعني حيغرق حيموت لا ده ربنا بيقول لا ارميه في البحر عشان ينجيه عشان يتعلم اصحاب القلوب المريضة ان الله قدر شيئا فعله وان اراد شيئا كان يقول للشيء كن فاكون وتلقي ام موسى رضيعها وهو دا اللي فرعون عاوزه ويتهادى التابوته امام قصر فرعون ويقف كم ذبح فرعون من أطفال من أجل أن يصل إلى هذا الغلام المبارك ولكن الملك وعد أمه أن يرد موسى إليها وأن ترضعه هي إنا ردوه إليك وجعلوهما المرسلين وبالفعل يا يحرم الله المراضع على موسى وحرمنا عليه المراضع حتى جئ بأمي موسى وهي الآن جلس في قصر في وخلي بالك وفرعون جلس جنبها بيأمرها لا إله إلا الله ده فرعون اللي بيأمرها رضعي أرضعيه ونشج الله موسى من فرعون بستر رقيق كما قال ابن القيم ألا هو ستر المحبة؟ فقال الله حب موسى في قلب فرعون في قلب امرأة فرعون قال الله حب موسى في قلب امرأة فرعون فأول ما شفته على القرة عين لي ولك لا تقتلوه والكلمة في القصور في الغالب للمرأة فمن المرأة تقول ما تنشب أخراص منحي وقت لا تقتلوه يبقى لا يقتل ونجى الله موسى ويأمر موسى فرعون ام موسى ان تردع موسى امام عيني وبين اديه. فام موسى بالامس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الان في قصر فرعون تردع موسى بامره. مسئلة عجيبة اخواننا. اللهم ارزخنا الايمان بالقدر. ابقى من اعظم ثمرات الايمان بالقدر صدق اعتماد القلب على الله مع الاخل بالاسباب. فالاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع الا بامر مسبب الاسباب جل جلاله. الثمرة الخامسة من ثمرات الإيمان بالقدر هي دوام الذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل دوام الذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل كيف يحصل المؤمن بالقدر هذه الثمرة؟ المؤمن بالقدر يشاهد القدر في فعل الحسنات وعمل الصالحات يعني إن أعانه الله عز وجل على طاعة ما بيغترش لأن الذي قدر له وأعانه على هذه الطاعة من؟ اه خلي بالك بقى يبقى ما يكبرش وما يتنفرش لا بعلم ولا بعمل لأنه إن أعينت على طاعة من أعامك وما يمتنش بقى على الله يقول له لا مناه مش مصللك الخمس صلوات والله سمعتها بأذني والله بأذني قل لك الله ونعمل أكثر من كذا أجد سبحان الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وشن نبعى الصام يقول كما في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه لا حول ولا قوته إلا بالله بعدله وحكمته بعدله وحكمته فأبواه يهودانه أو ينصرانه يطلع الولد يهود أو يطلع نصرانه يمجسان يطلع مجوسه ونحن نشأنا في بيوت توحد الله فرحدنا الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم انت عارف لو فضلت حطت أنفك في الطين ساجد لرب العالمين لتذكر الله على هذه النعمة حتى تموت والله ما وفيت الله حق والله ما وفيت الله حق وربنا عاوز عاوز منك طاعة وعاوز منك عبادة لا ده عاوز القلب ده يحقق العبودية يبقى مليء بالمحبة له سبحانه وتعالى هو ده المطلوب المطلوب ان يسجد قلبك مش البدن اللي عمل يعمل, يعمل تمارين رياضية ده لا القلب هو اللي يسجد انما سجوده البدني والقلب لم يسجد ما مالوش قيمة. ولزلك فتصل لمن تشعرف قراءة التحيات وانتواف. ولا قراءة الفتح وانت جالس. لان القلب لم يسجد. هو البدن عمال يعمل تمارين رياضية. فوق وتحت وابتاع وخلاص. لكن القلب ما سجدش. القلب مامتلأش بالله بحب الله. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب. يا رب اللهم اننا ضعاف فمن علينا بفضلك. وجودك وكرامك وعطائك وفضلك. ورضاك ومحبتك. والشوق لك والانس بك. اللهم إنا نسألك أن تفيقنا لذة الذكرك وأنسى لقائك وشوق تسبيحك وذكرك برحمةك وفضلك يا أرحم الراحينين فمن أعظم ثمرات الإيمان بالقدر أن المؤمن بالقدر دائم الذل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى لأنه لا يمتن على الله بعمل ولا بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة لأنه يشهد فضل الله في كل طاعة والله إذا أحبب تني فأنا فضل الله علي في هذا الحب لأنه ليس لك وليس منك وليس لي وليس مني وإنما هو بفضل الله إنما هو محض فضل الله عليك وعليك وخلي بالك لو حبينا بعض احنا الاثنين بصدق حب صادق في الله احنا الاثنين على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الملك والحب في الله موسى والحب في الله يعني وتفتكر نا عاد انا بحب محمد وبتاعه وحبني ولو محمد زعلت بقى يمنا ال... على خلاص يا راجل ده مش حب في الله لا حب في الله غالي خالص انت فاكر هيتناد عليك يوم القيامة كده قول اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي وانت متصور ما كلمه سهله بتحب اخوك عشان منكوا كده لكن بمجرد ما يزل اخوك في حقك زله تم تنسف بيه الارض وتتركه ابداع الحب في الله ما كانش حب في الله حب في الله له معاني اخرى تانية خالص فاذا هذا فضل الله علي وعليك اما ان احبك في الله وانت تحبيني في الله حبا صادقا دي منا. من الله يبقى انا اشاهد فضل الله علي في هذا جيت حضرت مجلس العبد يبقى دي منه وشاهدوا فضل الله علي في هذا أعفيت اللحية والتزمت بالسنة منه وشاهدوا فضل الله علي في هذا زجت انتقبت والتزمت بالنقاب مش مجرد نقاب كده مش مجرد نقاب وأنا مش عاوز أخرج وأعكر أعكر للمجلس الجميل الرباني له بيعني بمناظر تجرح القلب لكثير من المنتقبات منتقب اللي ماشي من غير شراب تب الله دي عندها حياة اللهم رزقها الحياة يا رب منتقب من غير شراب ما شاء الله منتقب كشف عن عينيها وقد زينتها بالكحر منتقب لبس بيشا بينا كل الوجه من اسفل منتقب لبس جيبة مفتوحة من وراء ايه ده اللهم رزقنا الصدق ده اسم النقاب نقاب السلام شوبينج سنتر مش حتى الحجاب نقاب مضل ألفين واحد مأساة والله مأساة الواحد يبقى قلبه بيتعكر لما يشوف اخت منتقب هذا المشهد. والله قلبه يتعكر والدم يتعكر والضغط يرتفع يا يختتق الله تسيئين للسنة وتسيئين للنقاب وتسيئين المسلمات الفاضلات فضلا عن سلوكيات أسأل الله أن يصطر نساءنا وبناتنا وأن يصلح أخواتنا إنه على كل شيء قدير وأن يصلح شبابنا وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين فإذا المؤمن يا إخوة دائم الذل والافتقار إلى الله لأنه مؤمن بأن كل شيء يصيبه من نفع أو ضر إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى ولذلك فهو لا يغتر ولا يعجب بنفسه والله العظيم الإنسان اللي يبقى متكبر ده إنسان غبي والله سامحوني المتكبر ده غبي صحيح والمعجب بنفسه غبي غبي جدا ليه لأنه فقير جدا عزك الله لو دخل الحمام وأصب حالة إسهال يبكي بل ربما يشمئز الإنسان من رائحة نفسه في بورة المياء ويطلع بره يتنفخ على خلق الله هتنم أتخلك فطرة الماء شوي سبحان الله لو تذكر الإنسان فقره وأصله والله ما أعجب بنفسه قط وما اغتر بشيء قط لا بعلم ولا بعمل أبدا اللهم إلا أن يضع أنفه في التراب شكرا لله معترفا له بالفضل سبحانه لما الإنسان المتكبر المغرور المعجب بنفسه أو بعلمه أو بفضله أو بماله أو بمنصبه هذا غبي لأن هذا فضل الرب العلي عليه ثم هو لا يملك أن يحفظ هذا بل رب العزة تباركت على قادر على أن يسلب منه هذا في أي لحظة من اللحظات فإن لم تترك الدنيا تركتك الدنيا إن لم تترك الدنيا تركتك الدنيا عمر بن عبد العزيز السلام رضوان الله على عمر دخل المسجد يوما وكان يجلس إلى جانب الباب رجل شيخ كبير أعمى فلما مر عمر لم ير الشيخ فواطئت رجل عمر رجل الرجل الأعمى دس على رجله كذلك فالشيخ الأعمى ده بيقول لعمر عمر نجد أنت أعمى الشيخ يقول لعمر عمر وعمر أمير المؤمنين أأعمى أنت طبعا الحرس بقى اللي حوالين عمر بقى أنت عارف ايه مال ابن فخه دول فقال عمر بن عبد لا شو الجواب الجميل راجل بيقول له اعمى انت قال لا فالجماعه بقى الحرس بيقولوا له يا نيران المؤمنين انه يسبك قال يا اخي اتكل الله لقد وطئت قدمه فسألني أأعمى أنت فقلت لا لأن الله قد رزقني البصر بس خلاص الكلام موضوع ما كبرقاش هي دي الناس اللي عرفت فضل الله وقدر نفسها وباستاذهم في ذلك هو المصطفى روى ابن سعد في الطبقات وغيره بسند صحح وشيكون الألباني رحمه الله أن أعرابيا دخل على المصطفى يوما فرتعد الأعرابي من هيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه المصطفى بطواضع عجيب وقال هون عليك فإني لست بملك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة في مكة شوف التحقير والتصغير للنفس فلما نفسك تحدثك حقرها وصخر ودس عليها بالنعل يوم ربنا نرفعك اللهم رفعنا يا رب من تواضع لله يرفعه لله وخلي بابك في فرق كبير بين التواضع لله وادعاء التواضع واللي يدعي التواضع ربنا حيفضحه في الدنيا قبل الآخرة اللي يدعي متواضع لله بس قلبه مليان كبر ده برضو لازم ينكشف ولازم يظهر الله سريرته لكن المتواضع لله بذل وافتقار وانكسار يرفعه العزيز الغفار وعاوز اقول برضو لطلابنا نقطة مهمة بعض طلبة العلم بيقول ايه طب الله يا شيخ أنا, أنا سعاد بأتكلم مع الناس يعني بأسلوب يعني فيه إيه عشان هيبة العلم عشان ناس تحترم العلم فبأتكلم كده بشيء من التقاعر وابتاع عشان يبقى لي مكانه يعني يبقى لي هيبة وهذا مدخل خطير جدا من مداخل الشيطان كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال والهيبة يضعها ربنا تبارك وتعالى للعبد في قلوب العباد على قدر هيبة العبد من ربه والله يا إخواننا هتتجرأ على الله ربنا حيجرأ عليك أذل الخلق هتلاقي أهون الخلق بذلك سبحان الله شيء غريب عاوزك تعيش تأشكر مع قول رب العزة وعيش مع الآية دي طوال الأسبوع اللي جاي إيش معها كيف خلي بالك ومن يهين الله فما له من مكرم عاوزك تعيش مع الآية دي اللي يهين رب العزة مفيش مخلوق على وجه الأرض هيكرمه واللي هيكرم رب العزة مفيش مخلوق على وجه الأرض هيهين ومن يهين الله فما له من مكرم. يا الله يا رب اكرمنا ولا تهننا والكرم بالطاعة وينهانة بالمعصية. ربنا هيكرمك بالطاعة ويهينك بالمعصية. فالذل كل الذل والاهانة كل الاهانة في المعصية والتكريم كل التكريم في الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن دائما يشاهد فضل الله عليه في الطاعة. فهو يقول كما قال المؤمنون السابقون الاوائل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ام هدانا الله وتدفعه ايضا هذه المشاهدة للقدر والايمان بالقدر الى مداومة التضرع الى الله وطلب العفو منه وعدم الالتفات الى عمله واعتقاده الجازم بان فوزه في الدنيا والاخرة إنما هو بمحض فضل الله ورحمته لا بعمله قال مصطفى لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا أن يتغمدني الله برحمته أو في لفظ برحمة منه وفضل فمن الحديث في صهر البخاري ومسلم من حديث عائشة صهر البخاري ومن حديث جابر بن عبد الله في الصحيح مسلم بقي لنا أيها الأحبة خمس ثمرات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في المحاضرة المقبلة لأجمل القول في هذه الثمرات إجمالا وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة والله أسأل أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره وأن يرزقنا هذه الثمار اليانعة الطيبة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم